يا ي ا إ ب ر ه م أعرض ع ن ه ذ ا ل ن ا ء أمر ر ب ك وإنهم آ ت ي ه م ع ذ ا ب غير م ر د و د و ل ا م ي ه